بسم الله الرحمن الرحيم والنابعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه قلوب يومئذ واجفه أبصارها خاشعه يقولون انا لمردودون في الحافرة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 وأهديك إلى ربك فتخشى فراه الآية الكبرى فكذب وعفى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم لأعمى فأخذهم الله نكال آخرة ولأولا فأخذهم إن في ذلك لعب لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع ثمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دخاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أَرْسَاهَا متاعا لكم ولينعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الانسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فاما من طغى واثرن الحياة الدنيا فاما من الدنيا فان الجحيم هي الماوى وأما من خاف مقام ربه ولها النفس عن الهوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هي الْمَأْوَى يَسْأَلُونَكَ عن السَّاعَةِ أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها أَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَنْ يَنفَعَ الذِّكْرَى أَوْ ضحاها